وأرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا اسنعم فرعون وقومه وما كانوا